أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. أم بريبون يتشي جولو جرنجل لا ينخاب يغمر كيوا. بو أوانك لها فسيحوا في الأرض أربعة أشهر. وَعلمم أنكم غَيررُ معجز الله وَأَنَّ الله مخزِل الكافين ك تَ أي ب وبراستي خوار ريسوا كريبي بالروايانه وادان من الله ورسوله الى الناس يوم الحج الأكبر أن الله ان الله برئ من المشركين ورسوله فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ حروها أمرقى عنديك ليلان خوف يا غمبركاي وبوقشت خلشي لروجي حدي غوردا براستي خواو بيغمبركاي برين لهاو بشروادركان زا اگت پشيمان ببنوا اوت تاكتر ابوتان وا اگربشتي تيبكن او بزنن بيگمان اي ولا دستي خوادر ناسن مجدج بدابواني كبرواي نهناوا بس زا چي ازادر الا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ wa pes diwani hit kese chi an nakurdun ladjtan aw e wash peymanaka an bo tawobkan laqalyan dabiba nasr tama we diari krayan barasti khwa paris karan khosh dewe baidan sana khal ashhurul hurum faqtulul mushrike lahaythu wajadtumuh فَاِذْكُرُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ إِن زَكَاةَ مَا جَحَرَامَ كَانَتْ وَابُونَ أَوْ هَاوَ بَشْرَوَادَر كَان بُكوجن لهرشوينا دستان كوتن وبديل بيانجرن وبرجريان بكن لدرسون وبويان دانش لهموجي قاي جا <سؤال> اقربشيمان بو نو و نويژ یا کردو الله كن براستی خواله بردی مهربان و ان احد من المشركين استجارك فأجره, فاجره حتى يسمع كلام الله ثم ادلغه ممنه ذلكکە بئَّهمم قوم نازانن. كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم الا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين تون فيماً دبيبوها وبشروا دركان للا إخوة وبيغمبرك صلى الله عليه وسلم بيت غلوانيك فيماً تان لقل بستن لاي مزغوتي برئزداء جاةً أوان الرئيكو رازبون لقلتان إي واش ريكو رازبن لقليان خوش كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون شون كيمان دب نسر لكاتيك دا أقر زارب بن بسرتان دا لَبَرَصَاو نَاقِرِن دَرْبَارِي اي وَهِج خِزْنَا يَتْيُوسْفَان دُوبَالَيْنِك بَوْتِي دَمِيَان رَازِي تَان دَكَم بَلَامْدَلَكَانِيَان دِجْتَانَن وَزُورْبِيَان تِي پَارْكِرِن لَسُنُور اشْتَرَو بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا İnnahum sa'a ma كانوا يعملون Balgkani khuwaya an goriya wa banir khaychi zor kam Inza bergiriyan laraygey khuwa kar Barasti zor khirabu away awan dayan kar La yarrqubun fee mu'minin illa wala zimmah Wa ulayikahumul la vartsa wa nagran darbare hech barvadarek hech khizmaye tuesfen dubadenek wa har awana dasdreshi kran fa intabu wa aqamu ssalata wa atu azakata fa ikhwanukum fid li inta Havratanla ayinda ve embelge kanrunda kine oboglek kedi zanın. Ve innaka thoo aimanhum min bagd ahdem ve taanu fi dinikum بلا أم أجر سويندو پیمان کان حال وشان دو پاش بست نی پیمان کانو او تانه اندال آینه کتان او بدنگن لدجی پشوايانی ببیاوریده برآستی آوانهیت زور پیمانی چنیا بلکو کوتای بین ألا تقاتلون قوما كثو أيمانهم وهم بإخراج الرسول وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين آية إيوة زنقناكا لقلق <تصفيق> الإقدار كفيما نكيان فيماني حديبيا هلوشان دوا ونيازي در كردني هر اوانیشته کم زاره و دستیا خر بزنگ اگر يعذبهم الله وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين خو <تسجيل> بدستي قُلُوبِهِمْ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى داتو يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَرُخُو خَشْمِ خواسي نو دلي کومدي بروادار خوځ دكات و يذهب غير قلوبهم الله والله حكيم خشم وخواي وَخَافَ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَتَرَقَّوْا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا وَلَمْ يَتَّخِذُوا من دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيَجَهُ والله خبير بما تعملون ايكما تنوابك واسط اندهندري لكاتك داهش تا اخوا اشكري نكر دوه اواني تيكوشال ايوا ونيان كردوا هل ينبجا دوج اخوا وبيغمبركي ومسلمانان بهاو راز و زين وَأَخْوَآءَ جَاهَرْتِكَ إِذَا وَدِيْكَ مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَيِّ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَى أَنفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ أُولَاءَكَ حَبِّتَتْ أَعْمَالُهُمْ وَفِي النار هم خَالِدُونَ كمس قوت كان اخوا و دام كن وسط فرشتياري بكن لكاتك داشاتن لسرفويا ببي الرواي اوانك الدو كان ينحلوش وتو وأوانا لنؤقردهم شيئاً إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وأقام الصلاة وأتّزكى ولم يخشى إلا الله. عسائکە أُولَٰئِكَ أَن من مِنَ الْمُهْتَدِينَ مزگەوتەکانی خوا ئاوددان دەکاتەوە کەسێک کە بڕوای هێنابێت بەخوا و بە ڕۆژی دوایی و نوێژەکانی بەجێهێابێ و زەکتی أجعلتم سقاة الحج وعمارة المسجد الحرام كمن كمن آمن بالله واليوم الآخر وجهاد في سبيل الله لا يستوون عيد الله. والله لا يهدي القوم الظالمين. ئایا پێتان وایە ئاوان بە حاجان و سەرپەشتی و بريز. مزگەوتی بەڕێز، وەکو کەسێکە بخوا باوەڕی هێنابێت بەخواو بە ڕۆژی دوایی و بلايخوا کردبێ وَأَخْوَارْ <تصفيق> الَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بأموالهم, بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللَّهِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ اوانيك بروايان هنا وكوتيان كردوبتي كوشاون لري قاي اخوادا بماليان وبجيانيان بلايان برستره لا د بمهرباني ورزام ديلنا ينخويا، حرها بحشتان الشام بوها، نازو نعمة بردوامه مشيتي دا. خالدين فيها أبدا، إن الله عنده أجر عظيم. دمنا وتيادا بهم شيء. وَارَاسِي اخْوَافَ دَاشْتِ هَرَغَوْرِي لَا يا, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنَّ, إن اسْتَحَبَّ الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ أي أواني كبر واتان هناوا باكو براكان تاندامين بدوست خو شويست اگر بے باوريان لباور لا خو شويست رو تاک تر بو و هر کس له اي اووان بكات قل ان كان اذاؤنكم وابناءكم واخوانكم وازواجكم وعشيرتكم واموال وأموال نقت رفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ومساكن ترضى عنها أحب إليكم من الله أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله تَتَرَبصُ حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ أي محمد صلى الله عليه وسلم بلا اگر باوكانتانو قران تانو بلايان تالو هاوسران تانو, تانو, هاو تانو خزمو تانو مالو دارايك بزحمت پیدا تان كردو با زرقانيه كدت بروي نبي وە خان و بەەرێ کەپەیڕازین خۆشەویستترە لاان لەخوا و پێغەمبەرەکەی و تێکۆشان لە ڕێگەکەیدا ئەوە چاوەڕوان بکەن هەتاخوا فەرمان و تۆڵەی خۆی دێنێ بۆتان وەخواڕێنمونی کەسانی تێپەر لە سنوور ناکات لەقادەە س کوم الله فمەواقیەکەتیڕەنتی و وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مدبرين شوين بخوا براستي خواسري خستن لزور جيقا وشوين داو لروجي حنين جدا يارمتي دان كبزوري خوتان دنازين balam he su de chine bo botanu zawi tan da sar tang bo yawa bo frawaniye ke hayati pa shan pashtan karda ala وذلك جزاء الكافرين لَبَاشْ أَوَ خَوَى آرَامِ خَوِي نَرْ بُو پِغَمْبَرَكَي وَبُو بَرْوَى دَارَان وَسَرْبَازَانِ چِدَ آسْمَانَ وَنَارْ دَخْوَارَ وَكَئَي وَنَتَانْ دِيتن وَسَزَاي بِي بَرْوَى كَانِ شِدَابَ كُشْتٌ وَبِرِينَ Avoşsiz abiye ba ve. و اخوال يا قر ديه محرابانا يا ايها الذين امنوا انما المشركون نجس فلا بعد ان هم إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ أي أوانِ كبرَةٍ هناوى بأجُمانها وبشرَ وادَّامَ فيسًا كَوَتَبَانِ زِيَّشِ مزجَوتي برِز نَكَوْنَوا پاش أمصاليان وأجر لبر نبوني ترسان أو لموقف أشقاء دولا متان ذكاد لتكو بهري خوي أجر ويستي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 حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون نحن نقل الأوانيك برواناهين بأخوة وبروجي دوائي وبحرام دانانين أويك أخوة في <تصفيق> غنبلكي حراميان كالدواء وملكذناك بأي نراس لأوانك تيبيان في بخشرا وحتى بازو سلا نذدا بدستي خويا بملكتي لكان تقدا اواس الشور وريسان وقال انت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم قالت لهم الله أن يفقهون. جولك كان وتيان عزير كريخوايو جاوركانيش وتيان مسيح كريخوايا أو وتي أوانا بدامي خوايان ذيلين وكوتي أوانا ضلينا وكبتش تربي بروابون خوال نابيان بري صندرو دكانوا له حق اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله أربابا من دون الله والمسيح بن مريم وما أُمِر إلا ليعبدوا إله واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون زناو عابدكانيان كردوا با پر وردگار لزياتي خوا هروها مسيحي كري شيان كردوا بخوا لكاتيك دا فرمانيان پيندراو بيججل ويكا يكخوا بقرستن كهيث پرستراويق نية بيججل او پاكو بيجردي بو او لوي دي Yuridun an yudf'u nura Allah bi afwaahihim Wa ya'da Allah illa an yutimma nura hu walaw karihal kafirun Diyanabed runaci wa Wa bed her tzende beba oran pey anna khosh bed Hüwa el ladhi arsala الحق bilhuda wa deenil haqq Li yuzhirahu ala ad-deen kullihi walau karihal mushrikoon Khoazat eka ka peğambara kayna adwa Bo Arsan da Bitparistan Pey Anna Hoca Beyat Ya amanu innakefiran minel ahbari ver ruhbanil yaakuluna amwalen nasbil batil la ve وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذهب وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفقونها في سَبِيلِ اللَّهِ ولا يُنفقونها في سبيل الله فبشرهم بعداب أليم أي أوان كبروات هنوى براس تزول زناء وعبد كانيز لكوجاور سامانو برجريده كن لريقه اخوا اواني اعتون وزيو سر يك دنينو كودكن وبختينا كن لريفادا او مجديان فيبدا بس زايتي ازاردر يوم يحما عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنستم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون لا دا سور دكريتا ولا آقريد وزخدا أو سابو آتون وزيوة صور ووو داق دكري دا رويا نو تنشتيا نو پشتيا فيان دوتريت أما أو ساماني كوتان دكردو بو خوتان دبتشي أوي كوتان دكردوة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 فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. براس تيج ماري ما جكاني صلا إخوان دوان زمانجا للوح المحفوظ دان روا لروجك وا خوا ئاسمانەکان و زەوی دروست کردووە، چوار لە و ماگانانە گەورە و بەڕێزنەن شەڕیان کێدا قەدەغ کراوە، ئەوە ئاینی ڕێک و ڕاستە، کەواتە لەو چوارمانگە دەستەم مەکەن لە خۆتان،وە بجنگن لە دژی بتپەرستان بە تێکرا، هەرو ەگ ئەوان دژی ئێوەدە بَتَاوَ دَارِي وَفَارَسْتَن إِنَّ مَن نَّسِيَ إِزَادَةً فِي الْكُفْرِ يَضِلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَ عَامًا وَيُحَرِّمُونَ عَامًا لِيُوَاطِئُوا لِيُوَاطِئُوا عِدَّةَ مَا زوجنا لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. براس تيد وخصت نجوريني مانج حرام كان. روسون لبيبا وردا. بيبا وراني في جمراد كريت. دوا صالك حلال دكن وصالك حرام دكن. بوأوي ريك ببل لجال جمالي أوت فاد مانجيك كخوار يزداري كردون. سرنجام زام أو إخواه حرامي كردو حلالي دكن جوان كلا وبويان كردو وناشدين كان ين خواشر موني كسان بيبع ورناك يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله الثاقلتم إلى الأرض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 أي أهل الرازين بمجان الدنيا لباتي باشرج ديكام يا فوشي وشادي أمجانا نزيكا لبرامبري فوشي باشرج دازور كما إلا تفروا يعذبكم عذابا أليم و يستبد القوم غيركم ولا تضره شيئا والله على كل شيء قدير. اَغَر نَرَوْنُ ذَ النَّسَن بُذِهَاد خَوَاسِ زَاتَ عَنْ دَ دَ بَس و آزاردَر وَلَبَاتِي اي وَقَلُو كَمَدِ چِتَر دَهِنِ جِيَاوَز لَ ايوُو اي وَحِد زِيَانِ چِپِي نَگَ يَنَن وَخَوَابَتُ أَنَا بَس الْهَمُشْتِق دَ إِلَّا تَنصُرُوهُ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 وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمه الله هي العليا والله عزيز حكيم اگر ايوا يار متي او بيغمبه صلى الله عليه وسلم ندان او بيغمان خا يار متيدا وكاتيك بيبروان دريا كل مكه بيغمبر يتك بولودو كسا كاتيك او دوانا بيغمبر أبو بكر لأشكوت ثور دابون أو كاتبها ولا كيد ود خمخو بأجومان خالق المانة إن ذخوا آراميو آسائيش يبون أرده خواروا ويارمتي داب بسر بزانة كانت عند ديتن وتي بيباوراني وتي خوا حد برضو بلندا وَخَفَا ذَالِكَ دُرُسْتَ إِنْ فِي رُخْفَا فَا فَوْقَهُ وَثَقَالَهُ وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون برونو سسو بن لەش ساغ و دەڵمەند و د ساللادار بن چقسو و گررانبن نەخۆش و هەژار بن و تێب کۆشن بە ماڵ و كان عربًا قريب و وسفاً قسي وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون انفسهم والله يعلم انهم لكاذبون اگر دسكوتي تشينزيكو سفرتي اسام بويا او اشوين الدكوتين دردتون لقلتا بلان بريني دورو دجواري زنجي تبوك بو اوانار حتا وبيجمان تاج قرانه تبوك سوين دخوان بخوا اگر بما توانيايا لقلتان درد سوين واضحات اوانه خو ياند فوتينن واخوا دزانيبر راستي اوانه دروزنن عسى الله عن كلمه اذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم أي محمد صلى الله عليه وسلم خالد ببورت لبرتي مولتي أوان الداء حتى بدر كبد أوانك رات يانكر ودروز نكان بناسيد لا يستأذن الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أي يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين أي محمد صلى الله عليه وسلم مولات ذي ورناجر أوانك برواي هنا وبخواو برج دوايك تبكوشن بمعلوجانيان وخوا أجوزانا بخو كاريزان إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر ورتاب قلوبهم فهم فهم في ريبهم يترددون. براس تي مولت دلي وردقن كبروايا نيا بخوا وبروج دوايو دودلي دايا بويا أوانا لجمانو دودلي خايا عند ولو أراد الخروج لا له عدته ولكن كره الله بعاثهم. ولكن كره اللهم بعاثهم فثبتهم فثبتهم وقيل قعدوا مع القاعدين اگر بيان ويستا در او هو كرستي في ويستيان بو آمادة دكر بلان خواه در اواني پينا خوش بو بو يا خاوي کردن ولا در تون بو جهاد لقل جي لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبلا، ولأوضع خلالكم يبغونكم الفتنة، وفيكم سمعون لهم، والله عليم بالظالمين. أجر اللي قلت عند درسنا هتشتيش أن بو زيادة ذكرن بيت جل التجدال وخرابو. نێوان ئێوەیان تێکدەدا بە دوو زمانی و هاتوهوت ئاژاویان بۆ دەناانەوە وەل ناو ئێوەدا خەڵکانێک هەند چاکگوێیان لێدەگرن وە خخوا بە ئاگاوزانە بەستەم کاران لەقادی بێتەغاول فیت نەدەمین قاب و وەقل لەبوو لەگەل وَقَلَّبُوا لَكَ الْأُمُورَ حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَارِهُونَ سفن بخوا دراستي دستيان دابوا يا أجابوب شوي لم أفشل وجرها فرمانو بيلاني بكار هنا حتى راستيها وكاروا فرمان خواصر تي أن ومنهم من يقول ذل ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين وهند ديكز لوان دليل أي محمد صلى الله عليه وسلم رخصة بدأ باني ينبو توشي غناه خراف مكا اقادار بن لا استاوا كوتونا تنا غناه خراف وبيجماند دو وزغ دوري بي باوراني داوا ان تصبك حسنه تسوهم وَإِن تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ وَيَتَوَلَّوْنَ وَهُمْ فَرِحُونَ أَغَرَّ بَهْرَوْتَ تَاكُوا وسركوتن بيترد نَارَحَتُ غَمْبَار دَبَن وَأَغَرَّ نَارَحَتِي وتِشْكَانَتْ توجبَت نَضَلَن بَرَاستي إِمَّ كاري خوما كبلَ <ترجمة> <أسؤال> <أسؤال> قل لي يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون أي محمد صلى الله عليه وسلم بلئ هيت ما توشنا بير بيرزقال ويكخوانو سيوية بومان خواب اشتواني قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنين ونحن نتربص بكم ان يصيبكم الله بعذاب من عنده بعذاب من عنده أو فَتَرَبصُوا إِنَّ مَعَكُمْ مُتَرَبِّصُونَ هي عم بديه آيت تاورواني تشيدا كان بو أيما بيز گليچي لو دوشتا زورت ساكا كسر كوتن شهيد بون اي مش تاورواني بو ايوا كاخوادو تارتام بكاد بس زايق ليلان خوياوا بدستي ايما كوات تاورواني بكن قل انفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين أي محمد صلى الله عليه وسلم بدا ما بخبكن بخوشي ختان يان بزورونا تصري هرجيز لتنورنا جيريت وما منعهم أن تقبل منهم ثقاتهم إلا إلا أنهم كثروا بالله وبرسوله وَلَا ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالا ولا ينفقون إلا وهم كارهون. و هیچ شتێک بەرگری ئەوانەی نەکردووە کە جیرا بکرێت لیان بەخشرا وەکانیان بێزگەلەوەی کە بێگومان ئەوانە بێ باوەبووون بەخوا و پێغەمبەرەکەی وناەن بوون نوێز بەتنبەڵی نەبێت هز نابخش إلا فلا تعجبك ئەمواهم ولا ئەوولادهم. إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون زاباسرن زدرانة چشير سرسامت نكار زوري معلوم دارايو من داليان بيقوما انخوا ديويت سزايان بداد بخوي أو معلوم من دالوا لم جياني دنيا يدا وَبَسَخْتِ جَانِيَانَ دَرْبَتِسَدْلَكَاتِ يَكْدَأْ كَأَوَانٍ بِبَوَرٍ وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ وَاسْفِيَانَ دَخُونَ بَخْوَى كَبْرَاسِ أَوَانٍ لَأَوَانٍ كَتِلَ أَوَانٍ بلكو اوانه كوماد كانزور دترسن زراويان تو لو يجدون ملجا او مغارات او مدخلا لو الله إليه وهم يجمعون اگر تناي شي اندسكويان اشكوتاني يانكونو فقك تنايبودبن رويتي دكم لكاتك ذا زور بقا لراذا كم يا هتشتيق ذلو يا ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذاهم يسخطون وهم ذكز لوانا رخنوا توانز اللي بشكر اللدا بشكرني خيركان دا خو أجر لو خير صدقاءم في بدري رازيد بن وأجر في ندري لي أو كات أوان رازيد بن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 وبيانتا يا خوما بس لا مو باش خو بيوانده بخشي لفاز دو مهرباني خو هروا پیغمبرك شي بشمانده دا براستي مبسوزو پروشين بولاي خو انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب وفي الدقاب والغارمين وفي سبيل الله <سؤال> و ئەوانەی دڵیاندا ئەهنددرێ بۆ خۆشویستنی ئسلاموە بۆ ئازادکردنی بندە و کۆیلەکان و بۆ قەرزداران ووە لە ڕێی بەهێزکردنی ئاینی خوا داو بۆ ڕێبواران ئەمە پێویست کراوە لە لایەنخواوە وەخوازانای کار درستە و من هە هو Küldenuxair il-kum, yümenu billahi, yümenu lilmüminin, yümenu billahi, yümenu lilmüminin, ve rıhmetu lilladîn amanu min-kum, ve lilladîn yüldenuxr-sûl-ıllahi l کا ازاری پیغمبر صلی الله علیه و سلم ددنو دلن او خوش باور او جویگیره بو حموشت توشبل جویگیری چاکه که خزانه بوتان باور هه بخواو باور به ایمان داران و مهربانی بو اوانی برواین ه نا وله و اوانیک الله سساء يتي ازرديان بو يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله احق ان يرضوه ان كانوا مؤمنين ناق كان بخواس وينتان بودخون بو ويلي اغاذيبا واخاو بيغان بركي شايست تربو كرازيب يعلمون فَأَنَّهُ من يُحَادِدِ الله ورسوله فَأَنَّ لَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا العظيم. الْخِزِيُ الْعَظِيمُ آيه آوانا نازانن بيگومان هر کس دجایتی خواه پیغمبر اکی بکار او بيگومان طولي او کس آگری دوزخا بو همیشهی أو يرثوا يوزبون زور جولاء يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون دور وكان ما تلصيده كان لويك سورة تقدر بعراهم بنرية خوار وا كهواضيهم فيبدأ بويكلا دليل دايا أي محمد صلى الله عليه وسلم بلع قال تولا قرتيبكا براستي خوادر خلو آشكرا كاري أويكما ترسيله دكا ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون سوين بي أغر براستي دلن دنيا بن اي مهدمه تقي وقاطده كين توجبل اي بخوا وبلقاني وبيغان بركي اي وغالتو لاق ذكر لا تعتذروا قد كثرتم بعد ايمانكم inna afan taifatan minkum nuadib nuadib taifatan bi annahum kanu mujrimin bahana mehna wa barasti e wa bi barwa buna wa haj barwa hinantan agar buburinu tsafo sib kenda komal taqim ektan bahai garana wa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 Yavanı duru, Afretani duru, Hindeci anla Hindeci anın, Ferman da kan bakhrapo, da kan la Dastyan da kootanın, Xwa yanla bir çu etwa, Boya xwaş da Burası dördü ve kan her awanındır tuğlas nörd. Vades Allahu almanafikin ve almanafikat ve alkuffar ve alkuffarına rjehen, nama kadi di nifiha. Hiyahesbuhum ve laanhum Allahu ve lham بآغري دوزخ دمين نوتی ایدا به میشئی بآغري دوزخ یان بس و خوان نفرین لیکردونو سزا ی من قبلکم كانوا اشد منكم قوت و اکثر اموان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 Eve aydur ve kan, vakawanın Waka lepeş eve daban, avan zor bahes terbun malu samanu men dalişin zor terbûle eve. Enze bun, başi xoyan raya mbuar, ve eve şırtan mbuar, bun, babası ke xo tan. Her tane bun, babası xoyan, ve eve rastun le betalda, bevenî أو أنكروا كان يوم بوصلو به صوت بولدن يورجدو إجدا وحد انزل أوانن زراد ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعادو وثامود وعادو وثامود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفيكات. أتتهم رسولهم بالبينات، فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. آية نهت وبيان. نجشت هواضي أوانك لفش أمان وبون. قل نوح عاد سموذ، وقل إبراهيم خلتش مدين شاركاني جرزة وَتَهْزِلُ لُوطٌ پَيْغَمْبَرَكَان يَنْهَات بُنَاوِيًا بَبَلْغَرُ ونَكَانَ وَزَخْفَاس تَمِيلَنَ كِرْدَن بَلْكُو أوانَ خُوَيا استَمِيان وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ ويوقمون الص ويزكطون اللهس أائك سحهُ الله إ الله, الله عزيز حم پياوان آفرني باوردار جلو جيري دكن لخرافو بريكو بيچين ويج دياب دكنو زكاتي سامانيه عنددن وجورادي خاو بيغمبركي دكن اوانه لدا هاتو د اخبار رحمیان في دكات براستي خواب د صلاتي كاد درستا وعد الله المؤمنين جنات من جَريْمٍ تَحْتَهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةٌ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةٌ فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ وَبَلَ نِدَاو بْيَاوَانُ آفْرَتَانِ بَاوَرْدَانَ Teyda demen ne ve hemi şeyiu, baleni piydaun ve tenkosti ta ku razawa, la bahştani hemi şeyi daw, razamandijle lan xawa, k gurterle hamuştek, hal aweser kurtnezor gurah. Ya ay yehanbi, jahid وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيرِ أي پیغمبر صلى الله عليه وسلم زِهَاد بِكَ دِجِي بَا وَرَانُوا تيج وَتُنْدُوا تِيج حوانوي أوان دوزخة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 Sünnbaxwa be ağıman, utebi be avarian u tua, ve be brıwabu nı tola paje Müslüman bunyan, ve niyazi işteciyan bu, balımbuyan nakra, koştını piyğmber sallallahu aleyhi ve sallam, kati karan ve ile tabuğ, ve hizrakna ve rıketiyan nbu, tanhâ ve nbe, kâxwa ve ان ذا اجر اوان بقرينه وبشيمان ببنوا اوت ساكتر ابويان واجر رو ورجرا اوخواس زايا عند داد بس زايا تشي و باشا راج ده ولا زويدانيه ابو اوان هيز دوستو يار متيدريك ومنهم من الله لان اتانا لا نصدقن ولنكونن من الصالحين ولنا پاکان کسان ایک هن کا پيماني انداو بخوا سوين بخوا اگر خوا لبهري خوي پيمان ببخش او بيگمان خيرو تاك دكين و بيگمان فلما آتاهم من فضله بخلوا به بخلو به وتولوه هم معرضون. كتي كاتي خاله خوي بي رجدي وترود تذاكر وبرج شيئا هلكر لكاتك ذا أوان فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه إلى يوم يلقونه بما أخلف الله ما وعده وبما كانوا يكذبون انت اخواش سرنجامي اواني جراب دوري ويل حتى هتا بديدار بديداري خوادغن بهوي نبرد نسري او بليني كذاب ويان بخواو ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب أينتان زاني وكبيرغمان خوا آغا بنهني وطبيان براستي خوا أوباري راد آغا وزانا يا بشارا وپنهانكان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 وتانوت شرددا لو عليك تنها كميتيان هيا بزحمت بيديان كردو او ساهر قالطشيان بيدكن خوا قالط باوان دكاتو سزاي سخت بو اوانا استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مره فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين أي محمد صلى الله عليه وسلم دعواي لبدنيا ام بوكيد يا دعواي لبدنيا ام بوناكيد يكسانا اگر دعواي لبدنيا ام بوكيد حفتا زار او خوا هرجيز لي انا أوجبهوي أوايب اجمان أوانب باوربون بخواوكي غمبركي واخفارن مونيخ الكاني درتول ايناكات فاريح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا ان يجاهدوا باموالهم وانفسهم في سبيل الله وقالوا لا تافروا في الحر قلنا نار جهنم أشد حر لو كانوا يفقهون بزيه الرعوان لما دينة دا دل خوشبون بدانشتنو بزيما نيان لپيغمبر إخوال زنجي تبوك دا وبيعنا خوشبو كزيهاد بكنو تيبو كوشن بمالو جانيان لر إخوال دا با بإيمان دارانيان داود لم ور زجر ما يدا درمة بوزهاد أي محمد صلى الله عليه وسلم بلق أجري دوزخ زخ زور قرمثل لم قرماي أجر أوان تابجا جيربا فالبيضحك قليلا واليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون ديبا كم يبكنوا زور بجرين أَوْ سَزَايَتْهُ وَلَوْ فَادَشْتِ أَوْ كَرَدَوَانِ كَدَيَانَ كَرْت فَإِذْ رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَى طَائِفَةٍ مِنْهُمْ فاستأذنوك للخروج فقل فقل لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فقعدوا مع الخالفين أوساء أرخوا تويجي رايا وأي محمد صلى الله عليه وسلم لتبوك بولايكو مليك لو ما دوا یاندې کرډید بو درڅون بو غزا چيتر توش بلې هر جیز ای ولګل من دا د ناتن بو جهادو هر جیز ای ولګل من دا ځنګ نا kavat har danişinle kalb zema vanda. Ve Allah على onlardan birine namaz kılmasın. Allah ﷻ onlardan birine namaz kılmasın. Allah ﷻ onlardan birine namaz وراموا واستدس سرقوركي بيغمان بخواو بيغمبركيو مردن لكاتك دا اوانه سنور شكين ولا تعجبك اموالهم واولادهم إنما يريد الله ان يعذبهن بها في الدنيا وتزهق انفسهم وهم كافرون واي محمد صلى الله عليه وسلم باسر السور نهنه مالو من دالي زوريان براستي اخفا د ايات بوسزا يان بدال لدنيا ده وجانيان درب تيلاكاتك دا اوانه بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أول الطول منهم وقالوا درنانكم مع القاعدين وحركات سورة بنيردري تخواروا بميك باور بخوابين نو جهادو تيكو شام بكن لغل نيردرا وكيدا مولتد لأور دقرن أوانيان كخاوان ده صلاة سامان نو دلين قرواز من با لغل دابين وق آفرتو من دالو پاكاوتا رضو بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون رازيبون باويكالا غلبة زيهل راوان آفرتو من دالو پاكاوتا كان دابن ومورن راو بسردليان دا بوية آوان هستيناگنو لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون بضان الله <سؤال> علیه و سلم اوانيك هنا ولا قيدا تكوشان بمالو جيانان همو خيرو خوشي هر بو اوانا و هر اوانا سرفرازن اعد الله لهم جنات تجري خالدين فيها ذلك العظيم وبهشتان يچيب او ما ذكر دون كر باركان دين ودسن بجرياندا بهميشي تيادمنوا أوي يا سركوتني زور قورا وجاء المعذرون من الاعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب اليم بيانوا غران لاعرب دشت شكا اندهات بولاي صلى الله عليه وسلم بو اوي ريغان بيدري النار ودانيشتن اواني كدرو ياكل لقفا وقي غمبركي بيگمان اواني انكبي برواب ولداهاتودادو ساري اندبه سزا يچي سخت ازاردر ليس على الضعفاء ولا على, ولا على الذين لا يجدون ما لا يجدون ما ينفقون حرج اذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم گنہ ہے گل سر بهزو پکاو تونا خوشکان تێکە دڵ سۆزی و ڕاستیان ببێ بۆخوا و نراەکەیخوا هیچ ڕێگە نیە بۆ تاوا بارکردنی ئەو چاکە کارانە وە خخوا لێ خۆشبووی میهرەبانەوەلا ع الذيدەمات اون کای تحمل لەهم قلتەلا ئەجد وما وَلَوْ وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا أَلَّا يَجْدُوا مَا يُنْفِقُونَ وَتَوَانَ لَسَلْ أَوْكَسَ نشنيكهاتنلاد أي أَيْ صلى الله عليه وسلم وَسَلَّمْ بُو بودابين بُو كيت وتدولاخم دسناكوي سوارتام بكم بوديهاد اوانيشجرانه ولاكاتك ذاتساويان فيرميتشي درش إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون تنهاريق ابو تاوان بار كردن لسر أوانيا داواي مولتد ليدكن دا واني رويشتن بوذهاد ينهيا رازي بون بويكرگل بزيما وكان دابا لذيهاد واخرته من دالون خوش واخو مولينا وبسر دياندا بهوي وهيز نازانن يعتذرون اليكم اذا رجعتم الله وَسَيَرَ اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ عُزْرُوا بَهَانَةً بُوذَهِ النَّوَ كَاتِي لَجِهَادُ وَغَزَىٰ قَرَانَ وَبُولَيَانَ بلَي بَهَانَو مَهِ النَّوَ إِمَا هَرْجِيزْ بَ کە بەڕاستی خوا ئاگاداری کردووون لە هەواڵەکانتان و دوورونوە لە داهاتوو داخوا و پێغەبەرەکەی کردەوەکانتان دەبینن پاشان لە ڕۆژی دواییدا دەگەڕێنرێنەوە بۆ زانای هەمووو هێنی و ئاشکراکان کەخوای گەورەیە. İnzah wal tanp ede da boyle dunyada da tanker. Seyhlefonu bıllahilakum idan. Kalb tum ilayhim ltearzou بۆ ئەوەی چافۆشییان لێ بکەن و سەرزەنیشتیان نەکەن، ئێ وەشڕوویان لێ وەرگێڕەن، بەڕاستی ئەو دووڕوانە پیشن و جێگایان دۆزەخە لە ڕۆژی دواییدا، تۆڵەیان لێدە سندرێ بۆ و تۆڵەیە بەهۆی ئەو تاوان إن ترضوا عنهم الله لا يرضى عن القوم الفاسقين اگر أو بيجمان فر زينب لكسان درتوه لسنور الاعراب اشد كفرا ونفاقا واجدر الا يعلموا حدود ما انزل الله على رسوله والله عليم حكيم عرب دشتش كان باب رواي ودروي ام بهيسترو شايسترن كان o sunurlar ne i̇kvan arduya takvarı o sarpe ﷺ ve i̇kvanlar ne kardurusta. Ve min al-ârab miyyetkâdûmaya yünfik mâgrmû ولو عرب دشتشيانا ذاهن ذكيا أو يلي ور دجيرة ودي بخشة بسراني دادني وتصاوروني دكان دا بسرهاتي خراب تام بسر, بسر دابت بلاو بسرهاتي خراب بسر خويا ندابت خواش بسريزانا يا ومن الأعراب مين يؤمن بالله واليوم الآخر وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرْبَاتٍ عِندَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَهُمْ سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَلَوْا عَلَبَدَ اشتَشْيَانَ دَا هَنْدِكَ هَيَا كَبَا وَرْيَا بَخْوَا وَبَرُوْجِ ووايدادند اويدي بخشه هوي نزيك بونوي الاخوه ودعا كردني بيغمبر صلى الله عليه وسلم بيداربن بيجمان اوهوي نزيك بونوي انا الاخوه لا اينددا بِغُمْنَ خَالِ بُرْدَيْ مِهْرَبَانَ وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ جنات. جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم وفيش كوتو يكا مكان لكوتران وياريد دران اوانش زور بطاكي پيروي اوانيان كردو وشوينيان كوتون خواليان رازية اوانيج لخوا رازين وخوا بحشتاني چي بو آماد كردون كربارك أن ذي ندسن بجيران دا تيداد من وبيبران ووأي جيش بآمان ذي جورة. وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سن عذبهم ثم يرّونَ إ عدابِ عظيم وَلو أرب دششييع ك د برتاند ن پا كانك حه خللج مدينش سر ن پاشي راهااتُون خيان بترخان کردى ت أيي محَّد صلىى الله عليه وَصلم نيا الناسسيئم لآيين دادا دودزار سزايا اندادين دواتريج دقران رينو بوناو سزايا چي گورا وآخرون اعترفوا بدنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم وكساني چي ترهن دانيانا و بغناها دا کردوی سات چان تکل کرد ولگل کردوی تری خراب ده امید وا اخواتوبیان لی ورگری براستی خواله من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها وتزكيهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم و دعاو نزاي و وخواب سريزان آية ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم آية نيانزاني وكبهغمان هر خواب توب و پشيماني لبند او مال و برآستی هر خواه توبه و مهربانا. وقول اعمال فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما أنكم تعملون. أي محمد صل الله عليه وسلم بوانبلا كردوابكن. جا بیگمان خو او فروستاده کیو برواداران کرد وکات اندبینن لقاش اند گرن رینو خوای زانای همون هنی او اشکراکان ان جا حوالت اند داته به هر چی که ای ول جهان داته کر واخرون عليهم والله عليم حكيم لبج ما وكان ذا كسان يترهبون كدواخر ام بفرمانو بالري اخوا يانسزا يا اندادات يا فشيماني اللي وردغري زاناي كار والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين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 خوەناسی و جیاواززی خستنە نێ و ئیمانداران ووە بۆ چاوەڕوانکردنی کەسانێ خوا و پێغمبەرەکەیان کردووە لەوە پێش بێگومان سوێن دەخۆن دەڵێن تەنها چاکەمان ویسووە بەڵام خوا شایی دەدات کە بەڕاستی ئەوانە درۆزنن لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أي يتطهرو والله يحب المطهرين. هرجز نوجد تدانك أي محمد صلى الله عليه وسلم بأجمان مزجوتك لسرب ناغي تقوى لأخوات رسان دامز لا Şayest hatırlakkenuye citemi edab kaid, piyawan citemi edapey an xoşa, ke xoey an xaven u pak bkanwa, xoij zor pak u xavenanı xoşdevir. Efem an <tuhun> asas buniyanhu, ala taqwa min Allahı, varıdwanin xayir, xayir an تنهى ربي في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين تاكاس <تصفيق> يا ابنا غيمز قوتك اي دام زراند بيت لسخوا ناسي وبدس هناني رزامن دي خوا تاكتريان كاس يا ابنا غيمز قوتك اي دام زراند بيت لسلي وادي كندلان يشيف الشال ورخك جاب اخويا وبروخيتنا واغري دو زخوا رين لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبتا في قلوبهم إلا, إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم بردوام أو درست كراويان كدرست كرد خوي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 ی کە بە هەشتیان دەداتێ، ئەو بڕوادارانە جەنگ دەکەن لە ڕێی خوادا،ئنج بێ باوەران دەکوژن و خۆشیان دەکوژێن شەهید دەبن، ئەمە بەڵێنێکی ڕاستە و خوا بڕیاری داوە لە سەر خۆی لە تەورات و ئنجیل و قورئاندا جاچێ بە بەڵێن و پەیانی خۆی بَرَاسْتِي هَل اَوَاجِئِش تَنبَأَ مَنْ زُور قَوْرَةَ اَ تَا اِبُوْنَ الْعَابِدُوْنَ الْحَامِدُوْنَ السَّائِحُوْنَ الرَّاكِعُوْنَ السَّاجِدُوْنَ الرَّاكِعُوْنَ السَّاجِدُوْنَ الْآمِرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ الله و بشر المؤمنين مجاهدان أمانسي فتيان توبكارن خواه پرستن سپاس گزارن گشتیارو کوترن كرنوشو سجدبرن نوش فرماندرن بتاكو برگريكرن کرن لخراپا پارزران بوسنورکان خواه جا محمد صلى الله عليه وسلم مجدد دبوا باورداراني او صفاتان انتايا ما كان للنبي والذين آمنوا ان يستغفروا للمشركين ولو ولو كانوا اولي قربى من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم رواه شايستنيبو بيغمبرو باورداران كداواي لبردن بكن بو هاو باش پیدا كران باخذ من زيش شيانبن لطاش اوي كبوي اندر كوتوا كبيگومان او هاو باش دان رانهاولو فيري دوزخن فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ وَدَاوَيْلِي خُوشْبُونِي إِبْرَاهِيم بَاباوچي تنهال بر وادهو بلينك بو كباباوچي دابو كداويلِي وردني بوبكات جاكاتي بويرون بو يوا كبيگمان باوچي دجمني خوايا فَإِلَى بَرِيكِر بَرَاستي زور لخواتر سرخوب وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حتى, حَتَّىٰ يَبَيِّنَ لَهُم مَّا يَتَّقُونَ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وباو إخوا ونب وحيكم السلام Hatta bu yerin rükn katı ve oypeyi iste, koyanı Libya Parisen. Beyguman, xwa zana ve aga darab ha muştek. İn Allah elohumülkü səmavat ve ard yuhi ve wa yumiit, ve malakum min doni Allah min wali ve vla nacir. Beyguman bo hamu لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم في ساعة العسره الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم بيغمان خوات أو بيورقر لبيغمبر صلى الله عليه وسلم أو كوسروا يارد دراني كشويني ببيغمبر صلى الله عليه وسلم كوتا لكاتي سختي ونار حتيدا تاش أوي نزيق بوضلي كو ملاي كان لهاق وعلى الثلاثة الذين خلفوا خَالََ أن تُلسوز ممهَبان وَلَ التزَة الذيينَ حتى إ ضاقت عليهم الأرض بما, رحبت. ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم هروا أخوا توبي ورقل لوسيك سشكد واخران أخوا درباري عن برياري ندابو حتى أو كاتي لي عن تسقبويا وزويبو بيزار بون لجياني خاشيانو زانيان هيچ پناهگه يگ نيلا سزا يخوا مگر پناهي خوي تا شان پشيمانلي لورگيرتن بدا بزاندني سن ايتيك بو اوي توبه بكن براستي يخوا هميشه توبه ورگيري مهربانا يا ايها الذين ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن اي يتخلفوا عن رسول الله ولا يغضوا بأنفسهم عن نفسه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 إن الله لا يضيع أجر المحسنين. ندب خالتي مدينو أو عرب دشت بدورو برياندان لبيغمبري خواص الله عليه وسلم بجيب منه دواب كون وجاني خويا لجاني فيغمبر صلى الله عليه وسلم خوشت ربيء أو لا بر أواك بيجمان أوان دطاري الناب histi niatiaku mandubunu bir setiak la rikhada hadu hapena khana hit shweneg la kafran karqi kafran pe halseu tura yan kad wahit zianeg la dujmnada ndi illa bam kirdwana boyan danusre kirdwaya Beyguman, kuygaya uğraştı takakarlan ve nakat. Ve la yufquon nathqatı, cagirdı, ve la kabirdı, ve la, ve la yqutgu nawadi, illa kütbel həm liyajiziyəm Allahu ahsen kanu yamalun. Ve hiçte lırgay kuyda nabqşın, bçuk bediyan bediyan his dolushi wagnabran illa boy bo awai khafa dashtiyam badatwa ba chaktrim padasti awai kada ankart wa ma kana almu'minun lyanfiruka fa falawla nathra min kulli firqatin ليَتَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِروا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ وَلِيُنذِرَ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ وندب بروادا لا تكراه مودت سنوبرون بوزهاد ديبا برون لهمو كملي چانتن كسك بو اويل عينك انتيب بَوَأَوِيْهُ زَكَيَّاً شَارِذَابَ كَانُوا بِتَرْسِينَ كَاتِجِرَانِ وَلَدِيهَاذْ بُوَلَيَانَ بَوَأَوِي أَوَانَ شَارِذَابَ بَنْبِيَدَارَ بَبْنَوَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُ الَّذِينَ يَلُونَكُم مِنَ الْكُفَّارِ وَالْيَجِدُوا فِيكُم غِلْظَةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ أي أوانك إيمان تنهيناها بزنج لتجي أوانك نزيكا لي تان ولا باوران لأي ودات تندو تيجي ببين وبزان بجمن خالق الباريس كاران ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يستبشرون. وَكَاتِيكَ بِنِيرْدِلِي تَخْوَارَ وَسُورَتِيكَ لَقُرْآنِ دور وكان هوايا عن هيدلي كام لئي وزياد كالبم سورة باوري جاء وانيك باوري أما إيماني عن زيادة كاتو واوان مجدبخشن وخوش حالن وانما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا الى رجسهم وماتوا وهم كافرون سلام اوانيلني وذلياندا نخوشينا پاچيه او صورتك بويان زياد دكات سراي بيسي ونا پاچي بي تر أو نا فا كان دمرن لكاتك في كل عام ثم لا يتوبون ولا هم يتذكرون آيا أوان الناس نابنا بجمان فَاشَانَ أوانَ نَقرَئَنَ وَتُوبَنَ كَنُفَنَ وَنَقرَنَ وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ نَضَرُّ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ سُمًّا صَرَفَهُ صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ وكا تك صورتك بن الريت اخواله او دوروان الدروان بو يكري دلن اهيج خزدته بينه طاشان بدزي و دغرينا اخا ظل يعني وجراله برواهنان شنك براستي اوالك ولكن هيستناغان لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم عزيزٌ علَه ماعَم حريص عليكم بالمؤمنين ر الرَّحيم بوبر وداراندل سوزو مهربانا فقل حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم Awiş perverdikari